وخلقناكم أ ز و ا ج ا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا, وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا بنا المعصرات ماء فجاجا لنخرج, لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا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 موسوعه ا بردا ل ا ن ا ب ل ا ي للعلوم الاسلاميه اسماء الله ا ل ح س ا ا وكذبوا ا ب ب آ ي ت ن ا كذابا وكل شيء أ ح ص ي ن ا ه كتابا فذوقوه فلن نزيدكم إ ل ا عذابا إ ن للمتقين مفازا حدائق و أ ع ن ا ب ا وكواعب اترابا و ك أ س ا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا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 يوم ينظر ا ل م ر ء م ا قدمت ي د ا ه ويقول ا ل ك ا ف ر يا